والسلام على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن لقد الدرس الماضي من كتاب النكاح وما يتعلق به؟ وسنشرع اليوم لكتاب القسم والنسوذ لأنه من متعلقات باب النكاح وذلك أن الإنسان ثلاثا فقد انتأينا كتاب وما باب إذا امرأة ربما من بني وسنشرع من أن من ثنتين تزوج يتزوج يتزوج أكثر أو ثلاثا أو في أربعة وبناء على ذلك تلزمه بعض ا ل أ ح ك ا م ك ا ل ت س و ي ة بينهن في القسم ومعاملتهن بالعجز وغير ذلك من ا ل أ م و ر ولذلك عقب الفقراء كتاب النكاح بكتاب القسم والنشوز والقسم بفتح القاف مصدر قسمت الشيء اقسمه قسما و أ م ا بالكسر القسم فهو النصيب و أ م ا بفتح السين القسم فهو اليمين وهو معروف والنشوز و الخروج عن الطاعه ف إ ذ ا خرجت ا ل م ر أ ة عن الطاعه ل القسم لا تستحق تستحق أو هل تستحق ا ل ن ف ق ة أ و لا تستحقها ولذلك جمعوا بين كتاب القسم والنشوز ل أ ن ا ل ن ا ش ز ة لا تستحق القسم فلا بد من ذكر أ ح ك ا م ه ا في مباحث القسم فذكروا مباحث القسم في كتاب واحد قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى يختص القسم بزوجات اي ان القسم واجب و إ ن م ا يجب إ ذ ا كان عند الانسان اكثر من ز و ج ة أ م ا إ ذ ا كانت عنده ز و ج ة و ا ح د ة ف إ ن ه لا يجب عليه القسم ل أ ن ه لا يوجد من ينازعها في الرجل و أ م ا إ ذ ا وجد عنده أ ك ث ر من ا م ر أ ة فانه في هذه الحاله يجب عليه وجوبا شرعيا ان يقسم وقته بين زوجاته وان يسوي بينهن في القسم كما سنذكره بعد قليل فإنه يحرم وقول الامام النووي رحمه الله تعالى يختص القسم بزوجات يشير الى ان الامد سيف الزوجه فاذا كان عنده حرائر وعنده اماء واراد ان يستمتع بهن فلا يجب عليه أ ن يقسم بينهن لقوله تعالى ف و ا ح د ة أ و ما ملكت ايمانكم إ ذ ا لم تستطع أ و خفت الا تعدل بين الزوجات فانتح و ا ح د ة أ و ما ملكت يمينك معنى ما الإيمان الأمر كما هو في مع ما العدل لرجع أن بين لأنه مثنى ذلك ليس كان واجبا واجبا الحرائر فانتحوا لو هو ورباع في طاب النساء وثلاثة فيصبحت من لا ت ع ج د و ا اي في القسم ف و ا ح د ة أ و ما ملكت ايمانكم معنى ذلك أ ن ملك اليمين لا ي أ ت ي فيه ما ي في أ ت ي ل ل ز و ج ة فلا يجب لها القسم كما يجب ل ل ز و ج ة الحره هذا ل ل م ا إ ذ ا أ ر ا د أ ن يستمتع بها وكان من إ ي م ا ئ ه نسوته إذا كان عنده عندهم ومن سواء أو من امرأة سواء بات عندهم أو بغير عند كان بات بعض بات بفرحة ب إذا أكثر غ ي ر بفرحة فأن ابتدأ ا ل م ي د عند ف ل ا ن ل ز م ه المبيت عند من بقي منهن إ ذ ا بات عند هذه ل ي ل ة سواء كان المبيت ب ق ر ع ة أ و بغير ق ر ع ة يجب عليه أ ن يبيت عند ب ق ي ة ن س ا ئ ه ل ي ل ة ل ي ل ة سواء كان قادرا على الوطء ا ن غير قادر ب أ ن كان عنينا أ و م ج ب و ب ا أ و مريضا أ و فيه مانع من موانع الوطء بغض النظر عن نوع المرض شيء شيء آخر وذلك لقول أ أجل ن من المبيت ا ليس ل و ا النبي الوحشة المرأة عند كلانا ب يبيت بقية فالمبيت علي والوقت وذلك لقول شيء شيء أن عند نتائه النبي آخر صلى الله عليه وسلم فيما رواه أ ص ح ا ب السنن وصححه اذا حبان والحاكم إ كان عند الرجل ا م ر أ ت ا ن فلم يعدل بينهما جاء يوم ا ل ق ي ا م ة وشقه مائل أ وكان ساقر و صلى الله ل ع يقسم ه وسلم ي بين نسائه ويطاف به عليهن في مرضه حتى رضين بتمريضه في بيت ع ا ئ ش ة رضي الله تعالى عنها فاستقراره عندها كان برضا ب ق ي ة زوجاته صلى الله عليه وسلم وفي هذا دليل على أ ن العذر من مرض أ و غيره لا يسقط القدم فيجب عليه أ ن ي ع د ل بين نسائه في القدم حتى في ح ا ل ة مرضه إ ل ا إ ذ ا أ ذ ن له ب ق ي ة نسائه ا ل ب ق ا ء ه ذو و ا ح د ة فعند ذلك يجوز له ل أ ن هذا حق ل ل م ر أ ة فيجوز لها أ ن ت س ق ط ويجوز لها أ ن ت ذ ه ب ه كما س ي أ ت ي معنا بعد قليل و ا ل ت س و ي ة التي تجب على الرجل في موضوع القسم كما ذكرنا إ ن م ا هو في النبي وليس في الوطء و أ م ا الوطء فهذا شيء بين الرجل وبين التي ب ا ت عندها ولا يحق لزوجاته ا ل أ خ ر ي ا ت أ ن يطالبنه بهذا وذلك ل أ ن هذا ا ل أ م ر غير مقدور عليه متعلق بنشاط الرجل ومتعلق بعوامل ك ث ي ر ة ما يستطيع ا ل إ ن س ا ن أ ن يعدل بين نسائه في م ث ي هذا لا تليل إلى هذا نهائيا إلى ولذلك لا يكلف به الرجل أ م ا المبيت ه و قادر على أ ن يعدل بين النساء فيه فيبيت عند هذه ل ي ل ة ولكنه ع ن د ت ليلة ل و ك قد لا يستطيع أ ن ي ط أ أن、يطأ. وقد يستطيع أن يطأ فالمطلوب منه العدل في المبيت وليس العدل في الوطن ومثل هذا ميل القلب يميل هذا قلبه ميله يؤخذه فلا الله فقد لمرأة أكثر من ميله لمرأة أخرى فلا ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل بين نسائه في القسم فيما يستطيع ان يصل إ ل ي ه من المبيت و ا ل ن ف ق ة و ا ل ت س و ه والعطاء وغير ذلك واما الميل القلبي فلا سبيل ل ل إ ن س ا ن عليه فكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عدل بين عدل أن ن س اللهم ئ ه في ا ق س م ا ل هذا ق س م ت ي م ا املك فلا تلمني فيما تملك ولا أ م ل ك رواه أ ب و داود وغيره واذا أ ر ا د ا ل إ ن س ا ن أ ن يتبرع لبعض نسائه بشيء بعد أ ن يكون قد أ ن ف ق على الجميع أ ر ا د أ ن يؤثر و ا ح د ة بشيء من المال تبرع خ ا ط مثلا ف ا ل أ و ل ى له أ ن يعدل بين جميع النساء في هذا العطاء إ ز ا ل ة ل ل و ح ش ة والتباغض الذي قد ي ن ش أ من إ ث ا ر احداهن على ا ل أ خ ر ي ا ت بنوع من التبرع او العطاء قال ولو اعرض عنهن لما اراد ان يبيت عند ايه و ا ح د ة له بيت خاص اراد ان يبيت فيه سواء ك ا ن ا ع ر ا ض عنهن ابتداء قبل ان يقسم بينهن او بعد ان قسم وصاف عليهن جميعا اراد ان يعتزل ب ف ت ر ة من الزمان يجوز يوجد هذا لانه لا لواحدة فيه ايثار لواحدة على الاخرى على أ و كانت له ا م ر أ ى و ا ح د ة و أ ر ا د أ ن يعرض عنها ل ح ا ج ة أ و ل م ص ل ح ة أ ر ا د أ ن ي ع ت ذ ل فيجوز له هذا فلو اعرض عنهن أ و عن ا ل و ا ح د ة لم ي أ ث م قال لانه حقه فجاز له تركه قال الشارح شيخ لماذا لم نوجب عليه أ ن يبيت عندهن قلنا يجوز له أ ن يعرض عنهن جميعا ولكن ا ل أ و ل ى له الا يعطلهن من المبيت لا للواحده لانه من ا ل ع ش ر ة بالمعروف فمن ان ل ع ش يبيت الرجل عند زوجته ومن اجل ان يحسنها ويعفها ل أ ن تركه لها قد يودي بها الى ا ل ف ص و ي به أيضا لكنهم قالوا ما يجب عليه هذا يجوز راوا ن يعرض عنهن جميعا ويجوز أ ن يعرض عن ا ل و ا ح د ة والمبيت عندهن او عندها مندوب وليس بواجب لماذا لم يقولوا بوجوبه قال لان في د ا ع ي ة الطبع ما يغني عن ايجابه نحن عندنا في مباحث ا ل ا س و ل للثقه اذا جاء الامر من الشارع فانه يصرف الى الوجوب في الأوامر أنها تكون للوجوب. فاذا وجدنا ص ي غ ة افعل او ص ي غ ة الامر في أ ي حال من ا ل أ ح و ا ل إ ن ن ا نحملها على الوجوب الأصل فيها يحمل على الوجوب. كما ان الاصل في الكلام أ ن ه يحمل على الحقيقه قال ولكن هناك بعض الحالات التي يصرف فيها ا ل أ م ر عن الوجوب لقرينه تلد ص ي غ ة ا ل أ م ر ولكن لا يحمل ا ل أ م ر على الوجوب ومن هذه ا ل أ م و ر التي تصرف ا ل أ م ر عن الوجوب إ ل ى غيره أ ن يكون ما أ م ر به ا ل إ ن س ا ن مما يميل إ ل ي ه قلبه و ت س ت ه ي ه نفسه ويبحث عنه بغرائزه وبناء على ذلك إ ذ ا أ م ر ف إ ن ن ا ما نحمل ا ل أ م ر على الوجوب كما لو أ م ر بالطعام والشراب أ و أ م ر بالاتجار أ و أ م ر بالنكاح قال ما يكون للوجوب ل أ ن ا ل إ ي ج ا ب اصلا من أ ج ل الابتلاء لننظر هل يفعل المكلف هذا امتثالا لامر الله أ و لا يفعله ف إ ذ ا قال الشارع ا ل إ ن س ا ن ك ل ف أ ك ل ما ندري هل أ ك ل ل د ا ع ي ة الطبع أ م أ ك ل ل أ م ر الشارع ل أ ن الشارع لو لم ي أ م ر ه ل أ ك ل أ ي ض ا وبناء على ذلك لا ندري هل أ ك ل ل د ا ع ي ة طبعه ودافع غريزته وشهوته أ م أ ن ه أ ك ل امتثالا ل أ م ر الشارع ولذلك ما نستطيع أ ن نقول إ ن ه امتثل ا ل أ م ر ما نستطيع أ ن نقول إ ن ه فعل الواجب ما نستطيع أ ن نقول هذا ب ا ل ا ح ت م ا ل الثاني ولذلك قال العلماء إ ذ ا ورد ا ل أ م ر وكان عند الانسان دافع باطني يدفعه لمضمون ا ل أ م ر ما يحمل ا ل أ م ر على الوجوب في هذه ا ل ح ا ل ة ولذلك صرف جماهير ف ق ا ء المسلمين سوى الظاهريه قول ما قالوا ان الامر هنا للوجوب قالوا ان الامر للندب لماذا؟ يعمل ط ع ما يدفعه لماذا ا وبناء داعية الطبع ما عن ومن هذا القبيل قول النبي صلى الله انظر اليها فانه جودما بينكما ما قالوا ان النظر الى المرأة قول صلى عليه وسلم المخطوبة واجب. وقالوا واجب وحرى ان ما هو مندوب ل أ ن الانسان يوجد عنده ر غ ب ة ب ا ط ن ي ة في أ ن يرى ا ل م ر أ ة التي يريد أ ن ينكحها ويتزوجها ولذلك لا يمكن أ ن يكون هذا ا ل أ م ر في الوجوب وهنا يقول الشيخ الشربي ن الشارع ا ل تبعا لغيره من الشراح ومن الفقهاء ي ق و لماذا ل لم نوجب على الرجل أن عند يديد ز و ج ان ت ه لماذا لم و ج ب ع ل ي ه هذا إذا ا ك ت عند ه ز و ج ة ن ا الأفضل أن لا أن ي ع ط ل ه ا ولكنه ل أ ن يعطل ه ل ف ت ر ة يعتكف م ا في مانع ما يمنعه ما يمنع الشرع من هذا لماذا لم نجب عليه قال ل ن في داعيه الطبع ما يغني عن ا ل إ ي ج ا ب هذا ما يحتاج إ ل ى إ ي ج ا ب في داعيه طبعه ما يدفعه دفعا ل أ ن ي أ ت ي زوجته و أ ن ينام عندها ولذلك لم يقل ا ل ف ق ه ا ء بوجوب المبيت عند ا ل ز و ج ة وكما أ ن الرجل يجب عليه القسم والعد في القسم و إ ن كان مريضا أ و علمينا أ و م ج ب و ب ا أ و مريضا أ و فيه مانع من الموانع قال كذلك ا ل م ر أ ة تستحق القسم ولو كانت رتقاء أو ك ا ن ت ف ت ا ة أ و كان بها مانع من الموانع وبها مرض و ق ل عرفنا معنى الرتقاء حينما تكلمنا على عيوب النكاح وهي التي سد فرجوها قال وتستحق القسمة م ر ي ض ة وقرناء هي التي يوجد في ف ر ج ه ا ن ت و ء ع ظ م قرن مانع من الوطن ورزقاء وحائض ونفساء وكذا كل من بها عزر شرعي أ و طبيعي ل أ ن المقصود كما ذكرنا بالمديد ليس الوطن و إ ن م ا المقصود المديد المجرد عن الوطن ويستوي في هذا من بها ما وصفنا ومن لا يوجد بها شيء هذه تحتاج الى م ي ه وهذه ت ح المديث ف إ ذ ا بات عند و ا ح د ة وجب عليه أ ن يعدل بين جميع النساء ولو كانت ا ل أ خ ر ى بها من الموانع أ ر ذكرنا ا ما ض أ ب ه م ا ل وهذا ما لم تكن ا ل م ر أ ة م ج ن و ن ة يخاف على نفسه منها فيعتبر هذا ع ذ ر ا مسقطا لحقها في القتل والمديث وهذا كله الكلام الذي انما ل ل الذي ك ك ا م ذ ر ا إ ن هو في ا ل م ر أ ة ا ل ط ا ئ ع ة ا ل م ل ت ز م ة و أ م ا ا ل ن ا ش ذ ة التي خرجت عن ط ا ع ة زوجها كان خرجت من مكنه س بغير إ ذ ن ه او لم تفتح له الباب ليدخل أ و أ د خ ل ت ه ولكنها لم تمكنه من نفسها بلا عذر لو كانت م ر ي ض ة لم تمكنه من نفسها ل م ر ض ه ا هذه م ع ذ و ر ة ولكن ما عندها عذر هذه ن ا ش ز ة إ ذ ا منعت زوجها من نفسها فهي ن ا ش ز ة ف إ ذ ا كانت ا ل م ر أ ة ن ا ش ز ة ف إ ن ه ا يسقط حقها في ا ل ق ت م إ ذ ا ما ذكرناه من أ ح ك ا م ا ل ق ت م ا ل س ا ب ق ة إ ن م ا هو ب ا ل ن س ب ة ل ل م ر أ ة ا ل ط ا ئ ع ة المسلمه نفسها و أ م ا ب ا ل ن س ب ة ل ل ن ا ش ز ة وهي التي خرجت عن ط ا ع ة زوجها من غير عذر يبيح لها هذا ف إ ن ه ا تعتبر ن ا ش د ة ولا تستحق القسم فيسقط حقها من ق س م فيما لو كان عنده أ ك ث ر من ا م ر أ ة وقسم بين نسائه إذا كان عند الرجل أكثر من امرأة واحدة من المحتمل الجميع أن يد... أن واحد ولا نهل بالبيت الحجرة البيت يراد فيه الحجرة ويطلق اليوم الحجر الغرب واحد أكثر عند من من أن نهل على مجموعة يدفل ويطلق أو الغرب في بيت بيت في فيه في ربما يسكن الجميع في بيت كبير فيه غرف م ت ع د د ة وربما تسكن كل ا م ر أ ة في بيت مستقل متباعد عن البيت ا ل آ خ ر وفي هذه ا ل ح ا ل ة كيف يكون القدم اذا ما كان عند ر ج ل اما ان يكون عنده بيت مستقل و إ م ا أ ن لا يكون له بيت مستقل ف إ ذ ا لم يكن عنده بيت مستقل يبيت عند زوجاته وليس له بيت يستقل به عن الجميع ف إ ن ه يدور عليهن في بيوتهن يبيت عند كل و ا ح د ة ل ي ل ة وان كان له بيت مستقل يسكن به وزوجاته كل ا م ر أ ه منهن في بيت مستقل فهو في هذه ا ل ح ا ل ة مخير بين الذهاب إ ل ي ه ن و ا ل ع د بينهن في القسم وبين أ ن يدعوهن و ا ح د ة و ا ح د ة في نوبتها أ ن يدعو ا ل م ر أ ة التي جاء دورها إ ل ى بيته الذي ينفرد فيه ولكنه اذا ذهب إ ل ى و ا ح د ة ف إ ن ه يجب عليه أ ن يذهب إ ل ى ا ل أ خ ر ي ا ت فلا يجوز أ ن يدعو واحده ويذهب إ ل ى الاخرى ل م ا في ذلك من الايحاش وعدم الحسره بالمعروف ل أ ن في د ع و ة و ا ح د ة والذهاب إ ل ى الاخرى ت ن ي ز بين ا ل ت ن ت ي ن ف إ ذ ا ذهب إ ل ى و ا ح د ة فليذهب إ ل ى الاخريات الا اذا كان يخاف عليها ب أ ن كانت ذات جمال و س ت أ ت ي وحدها مثلا م ن ف ر د ة أ و يخاف عليها بسبب من ا ل أ س ب ا ب ربما عند ذلك يجوز له أ ن يذهب إ ل ي ه ا و أ ن يدعو الاخريات او كان بيتها قريبا من بيته غرفتها م ل ت ص ق ة بغرفته و أ م ا الاخريات فبيوتهن م ت ن ا ئ ي ة فبالنسبه للاتي بعدت بيوتهن قد يدعوهن إ ل ي ه إ ل ى بيته واما ي ل ت ي قرب بيتها كأن كانت غرفتها م ج ا و ر ة لغرفته أو مجاورة كان بيتها مجاورة لبيته فلا مانع ان يذهب إ ل ي ه ا ولا يقع فيها اختيارها هذا ما يؤدي الى, إلى التمييز ما بين هذا يعتبر أمرا مرتفرا النساء هذا لا بين يعتبر بين بيته فرق ولذلك ب بيتها قريبا من بيته ي ت ه ا إذا كان من و يقول ا ل إ م ا م النووي رحمه الله وإن ف ر د ا ل أ ف ض ل المضي إ ل ي ه ن و ل و دعاؤهن أي إلى مسكنه و ا ل أ ص ح تحريم ذهابه إ ل ى بعض ودعاء بعض ض لما في ذلك التمييز العدل فإلا لغرض من وعدم في كقرب مسكن من مضى إ ل ي ه ا أ و خوف عليها ويحرم عليه أ ي ض ا إ ذ ان حرم عليه, عليه يقم في بيت و ا ح د ة ويدعو الاخريات اليه ل أ ن الايذاء في هذه ا ل ح ا ل ة أ ج د من ا ل إ ذ ا ء ب ا ل ح ا ل ة الاولى ف إ ذ ا كانت ا ل ح ا ل ة ا ل أ و ل ى م ح ر م ة فهذه ا ل ح ا ل ة من باب أ و ل ى فيحرم أ ن يقيم بمسكن و ا ح د ة ويدعوهن إ ل ي ه ويحرم أ ن يجمع بين ضرتين في مسكن الا برضاهما برضاهما تسكن كل واحدة في بيت مستقل بالبيت المستقل يتبادر وليس كل أذهاننا المراد إلى الأيام واحدة ما في في هذه、الأيام. أ ي يجب علي ان يسكن كل و ا ح د ة في شقه م س ت ق ل ة لا لو كان عنده بيت كبير وفي حجر وكل ف ي حجر و حجر ة م ع ملحقاتها م ع حمامها ومعها مطبخها ومع هذا بيت مستقل المراه الا يجمع بينهن في بيت واحد ب حيث تكون ر ا ل م ر ا واحدة ا ق أو تكون ل غ ر ف ة و ا ح د ة ف إ ذ ا كان هناك ا ن ف ص ا ر ولو كانت الحجر م ت ل ا ط ق ه ه ذ ا يعتبر بيتا م ت ق ل ا فيحرم عليهم ان يجمع بين اثنتين إ ل ا ب ر ض ا ه م ا إ ذ ا رضيتا هذا أ و رضينا هذا فلا م ا ح ق ن و لهن التنازل هذا عن هذا الحق ف إ ذ ا تنازلن عن هذا الحق وبعد ذلك رجعن م ر ة ث ا ن ي ة ا ل فطالبن به فلهن المطالبه به لان الحق لا يثقب يجوز لها ان تتنازع عنه الان ولكن يجوز لها ان تطالب به في اي وقت شاءت ولو رضيتا بالسكنى في بيت واحد قال لا يجوز له ان يطع احدهن بحضره اخرى بما في ذلك من اسقاط المروءه وذهاب الحياه ولو انه طالب احد امراته بهذا وامتنعت ما تعتبر نافذه ل أ ن امتناع هذا امتناع شرعي فيحرم عليه أ ن يقرا احدى زوجاته ب ح ض ر ة أ خ ر ى إ ذ ا رضينا ب ا ل س ك ن ة في ب ي ت واحد و م ر ة ث ا ن ي ة اؤكد على أ ن المراد ببيت واحد هو ا ل ح ج ر ا ل و ا ح د ة هذا الذي يريده الفقهاء واما إ ذ ا كانت كل و ا ح د ة في ح ج ر م س ت ق ل ة كما ذكرنا فاذا كالبيت المستقل ف كنا ي يقسم ف قسم واجب كيف يقتل س م قال وله أن ي ر ب ا ق س م على ليلة ويوم قبلها او بعدها ا ل رجل يمان يامالا ليلا ويما أن يامالا نهار الاختفى ا ي ا عمل في كل الدنيا فدين م وحديثا ان يكون في النهار ف وحجر ع الله ا ل نهار م ا ع ش ا وجعل ا للا لباسن و تكن ا يناموا في النهار ونوم في الليل ولدالك حينما يتكلم الفقهاء ع ل ى القسم ف إ ن ه م يذكرون القسم في الليل ا لكن ق القسم س م في الليل قد يعمل الرجل ليلا هذا كان قديما واليوم بشكل أ و ض ح و أ ك ث ر قد يعمل ليلا وبناء على ذلك يكون ا ل ق ص م عنده في القسم النهار إ ذ ا كان الرجل يعمل نهارا فالقص في القسم عنده الليل و إ ذ ا كان يعمل ليلا فالقص في القسم عنده النهار و ينبني على هذا أ ح ك ا م سنذكرها ا ل آ ن إ ن شاء الله ف إ ذ ا قسم في الليل إ م ا أ ن يجعل النهار قبله و إ م ا أ ن يجعل النهار بعده حتى تتم له اربع وعشرون س ا ع ة يوم و ل ي ل ة هذا إ ذ ا أ ر ا د أ ن يعمل ا ل ق س م ة يوما و ل ي ل ة و إ ذ ا أ ر ا د أ ن يعمل ا ل ق س م ة ليومين فهذا ج ا ئ ز أ ي ض ا و ياتي ن ف س ا ل أ ح ك ا م فيه فإذا قدم النهار او اخر النهار لا فرق ف الاصل هو الليل وكذلك اذا قلنا انه يعمل ليلا والاصل فيه النهار اما ان يقدم ا ل ل ي ل ة واما ان يؤخرها والامر يستوي لا فرق في هذا قال و له ان يرتب القسم على ل ي ل ة ويوم قبلها او بعدها قال وهو اولى لان الليل ة سابق ل ل ن ه ا ر والتواريخ ا ل ش ر ع ي ة كلها على أ ن الليل متقدم على النهار والاصل في القسم من مقيم معيشته نهارا الاصل في القسم الليل والنهار تبع قال فاين عمل ليلا وسكن نهارا كحارث فعكسه أ ي أ ن ا ل أ ص ل النهار والليل يكون تابعا ف إ ذ ا كان ا ل أ ص ل عنده الليل يعمل نهارا ويريد ان يقصر بين ن س ا ئ ه ليلا بينهن ودخل ع ل كل واحدة الليلة قال ليس ينام عند واحدة د له و في نوبة عند ل ليلا ى أخرى ي ع ي و خ ل عند زوجته ا ل أ و ل ى ق ل ا ن ا ما يجوز له في نوبتها من ب د ا ي ة الليل من المغرب لا يجوز له أ ن يذهب إ ل ى زوجته ا ل ث ا ن ي ة في ن و ب ة هذه ا ل ز و ج ة ما لم يكن هناك عذر شرعي قاهر كمرضها المخوف أ و كانت تريد أ ن تلد مثلا ً ولا أ ح د عند ذلك قد يجب عليه أ ن يذهب ف إ ذ ا لم يكن هناك عذر ذهب إ ل ى ن و ب ة ف ل ا ن ة ا ل ز و ج ة ا ل أ و ل ى وتركها وذهب إ ل ى الزوجه ذ الثانيه قال ما يجوز هذا. إذا م امرأة يكن هناك عذر فلا امرأة عذر لو أن يذهب في نوبة مرأة إلى مرأة أخرى فإذا كانت ة مريضة بحاجة ي وكان لأن ذ ب إليها اما أ ن يطول بكسه عندها و إ م ا أ ن يقف ف إ ذ ا كانت ا ل ز و ج ة ا ل ث ا ن ي ة مثلا في ا ل غ ر ف ة ا ل ث ا ن ي ة واضطر أ ن يذهب إ ل ي ه ا لمرضيا فذهب إ ل ي ه ا وبكث عندها ساعتين قال هذا يجب عليه القضاء ف إ ذ ا جاء ت ن و ب ة ا ل ز و ج ة ا ل ث ا ن ي ة يتركها ل م د ة ساعتين ويذهب إ ل ى ا ل أ و ل ى يقفلها الساعتين حينما تركها وذهب إ ل ى زوجته ا ل ث ا ن ي ة لا بد من العدل هذا حقها هذا مثل الماء إ ل ا اذا سامحته حق ا ل م ر أ ة أ ن يبيت عندها ذ ه ل ل ي ل ة ك ا م ل ة ف إ ذ ا تركها لمده ساعه أ و ساعتين وجب عليه أ ن يقضي هذه ا ل س ا ع ة أ و الساعتين اللتين قضاهما عند ا ل ز و ج ة ا ل ث ا ن ي ة هذا إ ذ ا كان ت الزمن الذي قضاه عند ا ل ز و ج ة ا ل ث ا ن ي ة إ ب ا ن نوبه ا ل أ و ل ى طويلا و أ م ا إ ذ ا كان قصيرا ومرجع الطول والقصر هو العرض ف إ ذ ا ذهب إ ل ي ه ا لخمس دقائق أ و عشر دقائق أ و ربع ساعه فهذا قصير و أ م ا ما زاد على ذلك م ا نستطيع ان نتحكم نحن لا م س أ ل ة يعني ربما في بعض الحالات نصف ساعة تكون طويلة وربما ربما تكون ق ص ي ر ة ولكن أ ك ث ر أ ن ه ا ط و ي ل ة ساعة فترة نصف طويلة فيلزمه القضاء فاذا كان العرف يعدها قصيره ة وانا سبعد أن ي ا قصيرة فانه لا يلزمه القضاء اما الربع ساعه أعلم. والله اعلم هذه المساله ترجع الى الاعراق التي يعيش فيها الناس、نعم. هذا بالنسبه لليل واما في النهار هل يجوز له ان يخرج من عندها ام لا لان ن ق ل إ هذا الرجل يعمل نهارا ويسكن ليلا على ا ص ر في ا ل ح ي ا ة ففي النهار سيخرج طبيعي هذا النهار ل ل ز و ج ة لو لم يكن عنده عمل يبقى عندها من الصباح إ ل ى المغرب يعني من المغرب إ ل ى المغرب ولكن وسيخرج للعمل ليس لها أ ن تطالبه بهذا بالبقاء لا بد من الخروج فاذا خرج وذهب في النهار إ ل ى ا ل ز و ج ة ا ل ث ا ن ي ة هل يجوز له هذا في النهار قال يجوز هذا لا إ ش ك ا ل ف ي قال له الدخول نهارا إ لوضع ى ز ج ت الثانية ل و متاع ونحوه وينبغي الا يطول ب ك ت ه وذلك ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في النهار تقول رسول وسلم السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى عائشة رضي عليه وسلم يطوف عنها جميعا ف ي د ن و من كل ا م ر أ ة من غير مسيس يزنو إ ل ي ه ا ويجلس بجانبها ولكن م ا يطا في النهار يدنو من كل امرأة من غير مسيس من من امرأة كل حتى يبلغ إ ل ى التي هو يومها فيبيت عندها رواه أ ب و داود وقال الحاكم صحيح ا ل إ ث ن ا د ولذلك قالوا في النهار يجوز لوالا ل أ ن الليل هو ا ل أ ص ل والنهار ان هو الطبيعي يخرج ومن الطبيعي أ ن يخرج من عند ا ل م ر أ ة ه ذ ا ح ق الخروج وبناء على ذلك يجوز له ان يدخل اذا كانت له حاجه إ ل ى بقيه زوجاته فان دخل قال لا يصيل المكس. المكس هل يجب عليه القضاء قال والصحيح انه لا يقضي إذا دخل, بحاجة. اذا دخل بحاجه واطال المكس فانه لا يقضي ولكنه اذا دخل بلا حاجه واطال المكس فانه في هذه ا ل ح ا ل ة يقضي ل أ ن ه تعدى في دخوله على ا ل ز و ج ة ا ل ث ا ن ي ة في ن و ب ة ا ل ز و ج ة ا ل أ و ل ى ولما كان النار ه تبعا وكان الرجل يخرج فيه ع ا د ة قال لا تجب ا ل ت س و ي ة في ا ن ت ق ا م ة نهارا هذا من العصير على الرجل أ ن يسوي بين زوجاته في ا ن ت ق ا م ة نهارا ل أ ن ه وقت العمل وقت ا ل ت ج ا ر ة الانتشار في ا ل أ ر ض وابتغاء الرزق فقد يحتاج اليوم لان يعمل س ا ع ة وقد يحتاج غدا ل أ ن يعمل ساعتين فلا يستطيع أ ن يعدل بين ن ت ا ئ ه بالاقامه ا م ه في ن ه ر ل أقل ل و نو ا ق ب س ليلة أي مع ن ا في ا و أ ق ل ن و و بالقسم ليلة ه و و أفضل ل ا يجوز تبعيد الليلة لان ينام عند, مرأة نصف ليلة أو عند كل و ا ح د ة نصف ل ي ل ة و أ م ا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أ ن ه طاف على نسائه في ليله ة واحدة طاف ا على ن س ئ جميعا واحده ه ذ م م و فانها قلا وبالقسم نهار والليل في ذلك تابع قال وهذا افضل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لانه كان يقسم لكل واحده من زوجاته ليله ويوما قال ويجوز ان يقسم ليلتين ليلتين ويجوز ثلاثا ثلاثا ولا تجوز الزياده حتى لا تطول فتره الغيب عن المراه لانه إ ذ ا قسم لكل زوجه ثلاثه فانه ما ياتي إ ل ى المراه الاولى اذا كان عنده اربع نساء إ ل ا بعد ان يمر عليه اثني عشر يوما وفي ذلك كفايه فلو قسم اكثر من هذا فستطول المده على ا ل م ر ا ة الاولى وعلى كل واحده من نسائه وهذا يؤدي الى الافتحاج ولكن كيف يبدا الرجل بالمبيت حتى لا يميز ا م ر أ ة على ا م ر أ ة يقرع بينهن فالتي تخرج قرعتها يبتدئ بالمبيت ع ن د ه ولذلك يقول ا ل إ م ا م النووي رحمه الله والصحيح وجوب ق ر ع ة للابتداء وقيل يتخير قول ضعيف يتخير ولكن التخير فيه ت ب ط ي ل وفيه إ ذ ا ء وليس من العدل بين الزوجات ولذلك صحح أ ص ح ا ب ن ا رضوان الله عليهم وجوب ا ل ق ر ع ة من قبيل إ ت م ا م العدل بين الزوجات في القسم ولا يجوز للرجل أ ن يفضل ا م ر أ ة على ا م ر أ ة في قدر ا ل ن و ب ة ولو كانت ا ل م ر أ ة ذات شرف أ و ذات منصب أ و ذات جمال فيجب عليه ان يسوي بين جميع النساء في القسم إ ل ا إ ذ ا كانت أمتا كانت له ز و ج ة ح ر ة وعنده ا م ذكرنا ربما يشكل هذا الكلام علينا بما د ر س ت ا ه في راحه النجاح ل ن ه لا يجوز للرجل أ ن يطا أ م ه اذا كان عنده ح ر ة أ ن يتزوجا ه ليست امه لو كانت أ م امه ا تسمى يستبتع زوجة ب ا فوحيدة ل ما م ل ك تسمى أ ا لا قد ملا وأما إذا ن ك كان م وهذه تزوج وبعد ذلك قد قد أمدا وبعد ع قدر زوجه ا زواج ابن الحرة ن ف إ يتزوج حرة هذه ا ل ص و ر ة ي س ت م ع فيها ا ل ح ر ة و ا ل أ م ه أ و كانت عده ح ر ة ولكنها م ل ي ض ة عاجز ة عن الوطء فلا يستطيع أ ن يطا وخشي على نفسه ا ل ع ن ث ولا يستطيع أ ن ي ن ت ح ح ر ة فيجوز له في هذه الحاله ان ينكح يسوي امل ل أ في ا ق قال لا. من السنة أن المرأة أقامت ت ل لا السلة المرأة ضرار من أن على فلها يومان و ل ل أ م ه يوم رواه البيهقي عن ا ل ى ع سليمان بن يسار قال من السنه ة السنة ونحن أن قول الراوي المرفوح و نعلم أن من السنة يعطى حكم الحديث يعطى ذ إذا كنا عنده. وأما إذا ا الزوجات كنا وأما ابتدأ نكاح امرأة على امرأة أو على نسوة. كان كان عنده ثلاثة كله على على عنده عنده في أو نسوة وتزوجة رابعة إ م ا أ ن تكون ب ك ر ا و إ م ا أ ن تكون سيبا قال ف إ ن كانت ب ك ر ا ف إ ن ه ا تختص ب س ب ع ة أ ي ا م عند ز ف ا ت ه ا بلا قضاء ولا يحصد زوجات ا خ ر ي ا ت و أ م ا السيد وهي التي تزوجت ليس التي زالت بكارتها كما ذكرنا هذا أ ي ض ا في مباحث النكاح عند ا ل ك ل ا م على الشراطي أ و على السفن قلنا إذا زالت ذكارتها بمرض او ق في فهنا ز ة او عارضا تفصيل السيد ا م و ع فهنا ا ل تختص بثلاث ليال ي والبكر تختص بسبع ليال السيد هي التي ت ز و ج ولذلك قال هنا من أ ج ل بيان وضعها ليست التي زالت بكارتها ل أ ن البكاره قد تزول بالوقت المباح وقد تزول بمرض قال وإذا زالت بمرض رضاها قال وهو تختص وجوبا زوجة وهي الوديا اذنها اذنها تزوجت ومات زوجها إذنها إذنها زالت بكارتها رضاها بطلقها قال التي النطق النطق تختص تأذن التي تلقت وتختص بمرض ثيب أي هي سيب وهي التي اذنها ل ن ط ق بثلاث ولاء بلا قضاء أ ي ض ا ما يقضي لزوجاته الاخريات هذا حق الزواج و هذا بحكمي ا ل م ر ف و ع لأن ق و ل ا ل ص ح ا ب ي رضي الله تعالى عنه من ا ل س ن ة ك ذ ا أ ي بحكمي حديثي أ ك أ ن ا وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم و رواه ذ ا الحديث م س ل م بنحوي و رواه ابن ماجه و ا ل د ا ر م ي و ابن ك ز ي م ة و اسماعيل ل و د ا ر قطن و ا ل ب ي ق و ابن حبان من حديثي ا ن رسول الله صلى الله عليه و س ل م قال ل ل ب ك ر سبع وللثيب ثلاث فهذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من قول انث من ا ل س ن ة كذا رواه غيره عن انث عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا فلم يعد هناك إ ش ك ا ل في رفعه نهائيا فاذا تزوجت سيبا من حقها أ ن ينام عندها ث ل ا ث ة أ ي ا م قال لكن يجوز ل و ان ينام عندها سبعه ة ايام قال ولكن اذا نام ولكن ن ع د ايام ثلاثة ما يقضي ببقية ز ولكن ج ا ت ه و اذا نام عندها سبعا فانه يقضي ب ب ق ي ة زوجاته لانها تستحق ا ل ث ل ا ث ة ولا تستحق ا ل ا ر ب ع ة الاخرى قال ولذلك يسن ت خ ي ر ه ا ايه السيد بين ثلاث بلا قضاء ل ل ب ا ط ي ا ت وبين سبع بقضاء كما فعل صلى الله عليه وسلم ب أ م سلمه رضي الله تعالى ع ن ه حيث قال لا إ ن ش ئ ت سبعت عندك وسبعت عندهن يعني ينام عندها سبع ليالي وينام عند ثبعا ثبعا عندك وينام ليالي زوجاتي ودرت الآن وبعد ثلثت وإن بقية ترجع شئت ذلك ساعة الآن نوبتها عندما ينتهي من زوجاته ا ل ا خ ر ي ا نحن قلنا في ب د ا ي ة البحث إ ن ا ل ن ا ش ذ ة لا تستحق ا ل ق ت ل من هي ا ل ن ا ش ذ ة أ و ما هي صور ا ل ن ا ش ذ ة ذكر ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى بعض يقال ومن سافرت وحدها بغير إذنه سافرت وحدها بغير صور ومن وحدها وحدها زوجها سافرت سافرت يقال يسقط حقها في حقها القتل فناشذة ناشذة إذنه إذن فلن ت قال ف ر بغير اذا سافرت باذنه لا تكون بإذنه ن ا ش ز ه ولكن السفر ه اما ان يكون لغرضه لمصلحه الزوج واما ان يكون لمصلحتها قال وباذنه اذا سافرت باذن الرجل لغرضه يقضي لها الايام التي نامها عند بقيه زوجاته واما اذا سافرت لغرضها وباذن زوجها لا تعتبر ن ا ش ز ت ا ن ولكن يسقط حقها ب القسم ل أ ن طلبها السفر كاسقاطها لحقها من القسم ل أ ن ه ا هي التي طلبت هذا السفر و أ م ا سفر الزوج هذا سفر ا ل م ر أ ة إ م ا ان تسافر بغير إ ذ ن ه و إ م ا ان تسافر باذنه و أ م ا ب ا ل ن س ب ة لسفر الزوج الرجل إ ذ ا أ ر ا د أ ن يسافر ل ن ق ل ة سواء كان السفر قصيرا أ م طويلا قَالْ حرم عليه ان يصطحب بعضهن دون بعض ولو بقرعه بل ينقلهن او يصدقهن وان يسافر ينتقل من مكانه وينقل بعض الاداء ويترك بعض الاخر فهذا لا يجوز اما ان ينقل الجميع معه واما ان يصدق الجميع واما اذا سافر ببعضهن بقرعه فانه يجب عليه ان يقضي للمتخلفات اللاتي لم يسافرن م ع و إ ل ا ف إ ن ه يكون عاصيا لان سفره هذا سفر, سفر ن ق ل ه و أ م ا إ ذ ا لم يكن السفر سفر ن ق ل ه كما لو اراد أ ن يسافر لقضاء ح ا ج ة من الحوائج قال ف إ ن ه يجوز ل و أ ن يصطحب معه بعض نسائه وذلك بواسطة لرسول وسلم القرعة الله صلى الله عليه البخاري تأسيا فيما رواه الله أنه صلى ومسلم وسلم سفرا كان إذا أراد أ ق ر ع بين نسائه أ ي ت ه ن خرج ث ا م ه ا خرج بها ف إ ذ ا خرج بها ف إ ن ه لا يقضي ل ب ق ي ة نسائه ف ت ر ة السفر أ ي ف ت ر ة الطريق ف إ ذ ا وصل إ ل ى مقصده كان سافر إ ل ى ا ل م د ي ن ة يريد أ ن يبقى هناك خ م س ة أ ي ا م ا ل أ ي ا م ا ل خ م س ة التي يقضيها هناك بعد وصوله يقضي لنسائه ل أ ن ا ل م ر أ ة تستمتع بدون ب ذ جهد و أ م ا ف ت ر ة الطريق طالت أ م قصرت ف إ ن ه لا يقضي لبقيه نساءه ل أ ن ا ل م ر أ ة صحيح كانت مع الزوج لكنها تحملت م ش ق ة السفر والطريق و ب ق ي ة النساء في بيوتهن مترفهات فبذلها ومشقتها استمتعت بالزوج يعوض